فَيَرْجُونَ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِذَا نَسُوا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَخَافُونَ عَذَابَكُم بُلَى وَمَا نُسِيرُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ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 أما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 مَوْعِدُ الَّذِينَ يَجِدُونَ مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلكَ الْقُرَى أَخْلَصْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ ساء ابلغ مجمع البحرين او امضيا حقبا فلم ما بلغ مجمع بينهما نسياح فتهما فاتخذ سبيله في بحر سربا